التسجيل مئة وثمانية عشرة استمع إلى النص الآتي ثم قرأه انطلقت الحضارة الإسلامية من المدينة المنورة فقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها أسس البناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للدولة الإسلامية ثم انتقل مركز الحضارة الإسلامية إلى دمشق. في عهد الأمويين فازدهرت حضارة الإسلام فيها وانطلقت منها إشعاعات الفكر ووفد عليها العلماء والمترجمون والفقهاء وارتفعت المباني الشامخة ثم بنى المنصور مدينة بغداد وبنى فيها جامعه المشهور وصارت مدينة بغداد مركز الحضارة في العالم وحين ضعفت الخلافة العباسية كان للقاهرة في المشرق ولقرطبة في الأندلس نصيب كبير من الحضارة الإسلامية وبعد فتح السلطان محمد الفاتح لإسطنبول عام 1453 هجرية تقدمت الحضارة الإسلامية وتأثرت أوروبا بعطائها